لم يحتسبوا وقذاف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم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 إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَن يُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, وأموالهم يبتعون فغلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 والَّذين نجَاءُ مِ بَعِْهٍ يَقنونَ رَبنَ وَفرِرلناَا وَلِخوانَّينَ سَبَقُلونَ بالِالإمانِ وَلَا تجج فيِيقلُلوبِنَا وَلَا تجعَج فيِي قُلوبِنَا غِلن للَِّذينَ آمَ رَبّنَاَّكَ رَأو فُ الرَّحيِيم ألم تَرائلَ الذينا فَقْ يقولونَ لخوانهِم الذيينَ كَفَ مِ أَهْل الكتاب أخرجم لا أخرجم لا يخ جَجنَ معكُ وَلا نطع فيكمم أحد أبدا وَإن قوتُم لَناصررًا رك واللهم يشحدُ انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قاتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم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 فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا كَأَنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَتْ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لارايته على جبل لارايته خاشعا متصدعا من خشيه الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لارايته خاشعا